اعوذ من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن وأنعنا بكم بخير من ذلك للذين تبرعوا درب بهم جنات تحتها الأنهار فالدين فيها وأزواج مطهرة ولغمال من الله الذين يقولون ربنا إننا الصبين والصادقين الصاضويين والقكين والمستغفرين في شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. مَا قُلِلَ الَّذِينَ أُنْزِلَ كِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَاطَّبِعُوا وَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَّمَا Allah nasir bil ibad Allah'ın